Rabihadi, Jamal, Ulida Santujan, Abderrahmane Ben Abfane Zoubida. Ik ben Jamal. نيد الفراق جار عليا وفناني راني نبات نخمم كيف ندير لي وي تروحوا وخلاني يا ناس للفراق ما عندي تدبير انا بغي كراه ربي عالم وانتي اسباب يا شوفي الحال تي عارم للناس تعيد شفايا نمشي في الطريق ونخمم والعباد من عاد انا وحدي كله بين نتكلم على بالي بالدنيا من نتفكر إن بتألم راني قوية. Ik ben een paar keer gegaan. Ik ben een een paar keer gegaan. تعاونيه تعا عارفيني غير عليكي باد الخمم tot ik ben مسي خيريه ومعبد ضيع واسره ليه ليه تعالوا بالخير يا ابو فله في الدنيا يا ابني المولى هو الداري بمعانية العالم بالغيب لا يخلص بيه يخلص بيه فيها راكية هانية وقلي بكم عندي اي ما فيه للصغرة ما يدوم يا طفلان وصيد ما كنتش مم يجي معار لي بننسي Ja, ja, daar ben انا يا صبري على الولد ربي قدرني وفي العقائب انا ان شاء الله اللي نتفرج فيك ما زلت نفلقها قد نبقي العلال اللي تصنرني لكن اتي من بعد يا عاش قول لي ما كنت شو نبط نجي تسيني خيريه ومحط الدنيا واشرابي عليه عن ساعه الغير يا طفله انتي تسلتي بيه حسني عونيه